الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير enَّ Allah here kulli şey yıaddim ve َّ Allahَّهَقدَ أَحَ bi kulli